وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله هي اغريقكم اله وهو فضلكم على العالمين واذا نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يق 119. ويسلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 110. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربنا وَقُولُ لِلْجَبَلِ جَعَلْهُ تَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ